ايها البطل تقدم وإلى الهيجاء أقدم احمد السيف وردد إِنَّنِي مَازِلتُ مُسْلِمْ أيها البطل تقدم وإل развитِ أقْدَمْ احمل السيف وردد إنني ما زلتُ مُسْلِمْ فوق هامات الأعادي أرفع النصل المسمم أملأ الكونى زئيرا وشعاري لست أهزم فوق هامات الأعادي أرفع النصل المسمم أملأ الكونى زئيرا وشعاري لست أهزم يا دويلات النصارى قد اتى الشبل الملثم سوف اسحقكم جميعا إنني والله اقسم يا دويلات النصارى قد الشبل الملثم سوف اسحقكم جميعا انني والله اقسم انني والله اقسم انني والله اقسم انني والله اقسم